فأقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل لينوا بايدي اخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان الله اكبر الله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 لِين آمين سم بح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاءن احوا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 الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا كان في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 Allah-Akbar, Allah-Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا رَبَّنَا وَعَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah-u-akber Allah-u-akber Allahu